من بعد موسى مصدقا, مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحك وإلى طريق مستقيم يا قوم لا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم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 أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعبأ بخلقهم نبقادر على أن يحيي الموتى بل إنه على كل شيء قدير ويوم يورض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 كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يهلف إلا القوم الفاتقون